Ağzı Allah'tan Şeytan Rujim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ama yetsaçalın,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 وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم, يوم فخف الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا ضالين مآبا لا بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا جزاء امفاق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 إن للمتقين مفاز حدائق وأعلاف وكباع بات رابا وكسدها ق لا يسمعون فيها لغو ولا كذبا جزاء من رب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 كَمَذَبًا قريبا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا